بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبدون وإن نك لا على خلوق النعيب فستبصر ويبصر بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم 113. فلا تطع المكذبين 114. ودوا لو تدهن فيدهنون 115. ولا تطع كل حلاف مهين 116. هماز مشاء بنميم من ناعل للخير 117. عتل بعد ذلك زنيم 118. أن كان ذا مال وبنيم 119. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوب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 فأصبحت كالصريب فتنادوا مصبحيب أنغدو على حوثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الَّا يَدْخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ إسْكِينَ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْا ذَا قَالُوا إِنَّ لَظْلُودٍ بَلْ نَحْلُ مَحْرُونَ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 119. وقال لنا إنا كنا طاغين 110. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب 117. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 118. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 119. المسلمين 117. ما لكم كيف تحكمون 118. أم لكم كتاب فيه تدرسون 119. إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلُّوهُمْ أَن يُهُونَ بِذَلِكَ زَعِيبٌ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ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 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوب فاجتباه ربه فجعله من الصالحين